تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على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 فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآفارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لَهُ قَالَنَ أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ مُؤْتَسِلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إن بِكُمْ لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذكرتم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَ يبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عنه لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل دخول الجنة؟ قال يا ليت قومي يعلمون. الجنة ليس قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لفضيله <تصفيق> على محمد فَأَنْتَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ومرهه وما عملت ويدهم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا ونسلق منه النهار فإذا مظلمون هو تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر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 فكم ترحمون وما تأتيه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 تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه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 ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون تاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أم جبل كثيرة، أَفَلَمْ تَكُونُ ZANG Eu com ولهم فيها منافع ومشارب فلا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلِهَةً لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره.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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Told